جهنم من وراءهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا ما من دون الله اولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا ما من دون الله اولياء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 إلى ربكم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم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 أم حسب الذين جت رح السيئات أن جاء لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم خيهم ومماتهم ساء ما يحكم. خَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَاهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَطَمَ عَلَى سَمْعٍ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 افلن تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا في الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر قالوا هي الا حياتنا وما, إلا وما لهم بذلك من علم وما إنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآباءنا إن كنتم صادقين. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا لَمَّا كَانَتْ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا كُتِبَ عَلَيْنَا أَن نُّؤْمِنَ بِهِ ۚ قُلْ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَكْفُرُوا بِهِ وَلَا تَسْتَحْيُوا مِنْ قَوْلِهِ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 شكاء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم